сам وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم وعد ثم يتولون من بعد ذلك in lang ali t referred But that's everything. صدق قلبه فهو كبير